قال عليه السلام مصر ويعقل عن الحد الجاني على آدميين قال عليه السلام وتلزم في نفس المسلم والذنمي والميوسي والمعاهد وفي كل حاسة كاملة قال الدية فالناس سواء كانت في النفس المسلم ولا دمي ولا مجوسي ولا معاهد يعني يقدر الدمي أهل الكتاب المعاهدين اللي بيجعلوهم أهل الكتاب ويجعلو المجوس تابعي اللي بيقولوا في الحديث سنة الظنة بيقولوا إنهم أهل الكتاب ما بتهم قداش يضيعوا، يضيعوا كتابا ما أنواع المجوس بكل أسبيع الدنال الماس بيعبدوا الشيطان أسبيع الدنال مالبوذين مالبوذين مالبوذين عمديانا بيعبدوا بوضا مالا مالا نأو المعاهد إلا هو نسك كله ما بلا بروري ما هو جوبي المسلم والذمي الذنب يدفع الجزية منها؟ قبل أن المجوز يشتي دخله ولا ما هو شرطه شرطه اه من المعاهد من غيرها؟ والمعاهد من غيرها هذا ما يدفع الجزية الحين بي... يدفع الجزية حدو بيننا ساكن و... والا... والمجوز يشتي منزلتها منزلتها لي اتذن لي ويا ورجع قال ها اسكيس قلنا بيقولوا إن أهل أهل <تصحان> قالوا انهم اختلفوا فيها إن عبد الرحمن بن عوف رافيه الحديث قال ان حديثهم زي سنب ما قالوا اهل الكتاب ها آه؟ وكذلك المعاهد ولو ما بيه هدي يجي ماذلا بلادنا ومالتجارة ولا وكذا قد بيننا وبين والمؤمن إذا أمنوا واحد يدخل سيد جوازة يقول لك كذيه بسني دمعنا ذيها ذا حجازة قلنا لهم لا يقول لك كذيه هاي أشي يقول لك أشي لك. يقول يجي يقدو تأمين في ذاك وسلي لزم فيها لي أديه يعني... ورا ورا هذه السنه والله لا بفه يعني الثلاثه نفس الدقله هل هي هاي لا حق التامين ولا هم دي جا او دي جا او دي لا اذا هذا اوكي هذه ما الجهاز قدها هذا اذا عني دايت الفلوس اسمعني المعرفة المؤمن. أصلاً مداري. لم يسألهم بعضهم قالوا انه قالوا انه من أمن من المسلمين. هذا بيها. يقولون من أمن من المسلمين لكن التأمين اختلفوا كم? هو. فإذا مثلاً بيقولوا ذي ما هو تأمين كان. قال مفروض يأمنه. إذا بشي يدخلوا الله يسويه الله فعل ما هو جهة. اه يجلس في بلادنا والله يسوي مثل تأمين السفارات آه. مثل تأمين ادخل تجارة ولا يعني الشي اللي هو المفروض انها دعم يدخل واخر يجيب عمله لا يجي تأمين ويدخل والله يحلف البلاد ما هي ده برور يعني يكون من هذا الامام وذي يسموها ليه المعاهدة بينهم البقاء السكر ايه ما أسابنا أنه راح أعاهد مثلاً يهودي والنصراني يدفع لي الجيز يهوة هذا ما إلا من جهة الإمام لكن أذيهم ذرت إياه قالوا لو يقول له أحد من الجيش وهم في الحرب قال له كذا إياه ما أعجز أحد يكتري قد أشار له بإشارة هي قدوا تأمين أذي قال الله فيه لا أبلغهما أمنا مثلا احنا في حرب حرب انا دا عندنا او انا عم بتسحارب انا وياهم واشرت الواحد يجي او يجيش اللي البلادي اقول لها اني امنت اشتي ولا اشتي ولا اشتيه فايدا هذا هو تامي جايز لا ما اقول له القايش يدخلوها دلان. البلادي احتلوها احنا حرب او تامي هي وغادر يفتح الجيش يدخلها بلاده وبحالته وهو بحاله حرب هو غادر هو دي جاهز اه هاي اذا في تصوغه اياك اذا عين فتح واحد للجيش وهو بيتحارب سوا باعلهم طريق ولا خائر أه. الله وفي كل حاسة كاملة إذا مثلا يحاسة كاملة سواء بدلا النظر السمع هذا ينتهي هذا يرزم فيه إذاه كله إذا مثلا إزالة بدلا من الا على ها اذا ازال الحاسه بكمله اذا ازال عين والله لا الله كذلك قول قول اذا نظرا العقل براسه قعدوا مجنون دا تكمه ولا شيء فإذا ننزم بها كامل ولا القول ما عد بيتكلم ولا بعض الحروف لما يعني بحصل قلنا ولا بعض الحروف قدر زال بعض القول قال يا سيدنا بالتكمة إذا دفن واحد في راسة عليه نزل بذبير إذا ما تقام الرجال ودعا عليه كل بذبير ما كبرت كل خبر جاء يتسنى اولا موهو جاء السنه جاء جاء جاء باكستان الحرف هذه الحرف هذه معبي الضغبه بسبب هالفكتور هذا ليش هذه فعلى قدر الحروف عندك كامله الحروف جمعه و قاعد الباقي محف محف لا اوخ فمسي قال ابو علي هذه العديده مره عاد ما, بل ما بل. بل بل بل بل هو قاعد كامل لا لا هاي شفت شي دي مره عاد انا بلهف كامل العقل لا لا زال العقل لازم في الدكه انا قاعد وما يجنون اسمي مجاز البلد يعني او فلا. ما عبي صرف فلا. <تصفيق> اذا ما عبي صرف يتكلم يبين. الخروف كلها ما اصدر مبقى. بديك كاملة. بديك كاملة. واذا بعضها بعضها. ما قدر. كل شيء على قدر. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني على اه قل لها كبعض الشهر. جاء بعض الحروف. بعضها. اذا على قدر. هذه ما عبي صرف. وسلس البولي أو الغائطي وانقطاع الولد كذلك تلزمت بيها وانقطاع الولد إذا جاء له ضربة في ظهره والله إذا من معدين معدين جاء هو في الأنبي كذلك لأنها عضو مستقل واحد ما هالقسم. ها? كلها. كلها يزيل هيا. اذا زال بعضها بعضها. ها. ها والذكر كذلك. اذا قطع اللسان بيها تبيت. والذكر مثلا. لكن ملاصف. كحان ان ما يبقى لسان قلت ذهب ما ايش بيصير عليك؟ ما في ما في ما في ها؟ متى بدا؟ الساعه 1:00 الساعه 1:00 المتداه مره ها هو في كل زوج في البدني بطل نفعه بالكليه كل شيء يوجد شيئان فإذا كلهم كذا لك الزمدية لأبقى الأمثيين ها جاء ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها؟ في هذه الديك كاملة نستعفل؟ ها هي الغابة الداخلة؟ ها هي الغابة الداخلة؟ ها هي الغابة الداخلة؟ ها يعني الموبع ولا؟ المعاة؟ ها؟ إذا بلا بدك الهدفة؟ هل باه باه احمد بيزنبي يعني مع ظرفات خمسه يد وكلمات قال كانوا ثلاثه والبيضتين وحدها ها تغل دجاج يا <سؤال> بها ايوه بس برنا يد قلبيا هو يغرس اذا ما بشي ما ما قدر... ما هي. ما عاد تجلس وحده لكن باسب بالعكس وصارت هاي ونحوهما اذا رجلان يدان قلادين 500 en, 500 en, 500 en, na en, 500 en, 500 en,